هذه قصيدة وعنوانتها باعتذار أتمنى أنه كل من يسمعها من الأبناء المقصرين في حق آبائهم وأمهاتهم أنه يذهب ويعتذر من والدته ويقبلها على رأسها ويذهب لأبيه ويقبله على رأسه أنا كتبتها اعتذار من الابن المقصر أو البنت إلى والديه. یما یما خلاص رجوك رجوك النار كلت قلبي یما هنه غلطان غلطان يا روحي وقلبي یما خلاص رجوك رجوك يما هلا آسف يما هلا آسف أبغي رضا ربي يما هلا ندمان ندمان محروق من ذنبي يما خذي اشوفك بجنبي يما هنا ندمان ندمان محروق من ذنبي يما خذي دنيا عيدني بجنبي أبغي رضا ربي يا ليت ما قلتها يمي ولا قلتك كلمه اوه, أوه وانت هنا يمي يا ليت یمی و نقلت کلمت او و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اشريك يا امي ودمي <يوم> <أفديك مروح يو> <أبيع> كل الناس الناس <وأشريك> يا <أمي> سالما انسان انسان برک حق ربی غير رضا ربي العين يا جنتي أنتي اثنان اثنان في عيوني أمي يا العين, العين يا في قلبي انت وجودي انت وقلبي يا يا ناسف. يا يا ناسف. أبغي ربي. يا ربي في جنات اجمع علي بأمی و بعالی روضات روضات تتهن يا امی یا رب في جنات جنات اجمع علي بأمی و بعالی روضات